بوك تو اللي بير. واحد وخمسون واحد وخمسون الله شفرش شعبمك قضاء الحاجات قضاء الحاجات أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أذهب إلى المكتبة العامة. كتابتي أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أذهب. إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. كتاب أريد أن أستعير كتاباً. أريد أن أستعير كتاباً. أريد أن أشتري كتاباً. أريد أن أشتري كتاباً برقزة ستنالمك استيورم أريد أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة برقزة ستنالمك استيورم أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. بير كتاب ساتن آلمك için. كتابچیا gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Bir gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum. Uridu an evheb ila al-kışk lkei eştariya jariyda. Uridu an evheb ila al-kışk lkei eştariy Gözlükçiye gitmek istiyorum. Uridu an ile ila akısai nabvarat. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. ماركتة أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. فرنا أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب. المخبز. بير gözlük istiyorum. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. فاكهة istiyorum. أريد أن أشتري وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Sandviç ekmeği ve ekmek satın almak istiyorum. Uridu en eştariye, khubz hamam ve khubz adi. Uridu en eştariye, khubz Gözlük almak için gözlükçüye gitmek istiyorum. Uridu en evhebe ila akısai li eştariye أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. ماي و vegetables ساتن آلمك için markete gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات.